الدرس الثالث البيئة والمناخ واحد استمع إلى الكلمات واقعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال ازدحام بركان تلوث الماء تلوث الهواء النفايات الصناعية حريق